كَذلكِ لنن تَبتَ بهه ف آدك وَرَت النهُ تَرْطلا وَلا يأتُك بِمََلٍ إلاا جِكَ بِالحَفِّ وَأَحْسَنَ تَفْصير الذيين يُحشرون على ووجوهم إ جَهَّم أُلائكَ شََّ كََ وَضَلُ سَبلا. ولا قد آتين مسل الكتاب وجعلنا معاه أخاههارون ووزرا فقل نذهب إلى القوْ الذيين كَذبوا بآياتنا فدم مرنهم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 لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدة إلا كانوا عنه معرضين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 قال اامنتم لهم قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فستعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا طير ان الى ربنا منقلبون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 فأتبعوهم مشرقين فلما ترا الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلقه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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي رَبَّ رب العالمين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 وَظلفَة الجَّة المتَّقين وَبرزَة الجحيم للاوين وَوقلَ لهم أين م كنتُُم تعبدونون منِ دون الله هل يصرونكم أو ي